وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلاله في النار. باب المبتدع والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكمل سوى تأذى بس كلمه مانكت. كلمه كلمه كلمه كلمه اسم كلمه بناسين كلمه لا كلمه فعل كلمه حرف مرفوع منصوب مجرور مجزوم معرب آه. مبني معرب مبني كلمه جوازم نواصب كلمه كلمه كلمه همو اوانا بس بو اويا تصور بكي تصور تصور يعني تصوري ام كلمة بكي ام كلمية بالناس بلان ليرا بدوى هتاكو تاي ليرا بدوى نسبة تصديق تصديق يعني النسبة بين المبتدأ والخبر النسبة بين الفعل والفاعل التصور التصديق تصور ناسيني حقيقي مفردك تصديق يجب ان يكون مفردك لانه يجب ان يكون مفردك لانه يجب ان يكون مفردك لانه يجب ان يكون مفردك لانه يجب ان يكون او لانه يجب ان يكون مفردك لا شرح كي أفرمي المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسنات الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للاسناد مبتدا بريتيا لو اسم كابو مبتدأ اسم اسمه اسم جاء أفرمي المجرد واتا مجرد بيأدل عوامل وقتها عواملي لسر نبيت شو العوامل اللفظية لذو تيقى يشتنك عوامل من هي اللفظينية عوامل من هي اللفظينية بلفظ بتدفظ ناكريت ويا فيو ثلاثة معنوية وكلا كتب كان عواملها عوامل كراوة الدوبة شو اللفظية والمعنوية مبتدأوي اسمك من هبيت عوامل لفظي كادي نكر بتسرف عي تائرة تعريفك الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد يعني اسمك مجرد به للإسناد للاسناد مجرد به للإسناد يعني كلمي للإسناد يعني مجرد اسمي مفعولة من حيث الصرف المجرد فعل هو الاسم الذي جرد عن العوامل للاسناد يعني جرد, جرد للاسناد يعني اللام لامي للاسناد كحرف جر اسم المجرور كان متعلقان بالمجرد من حيث المعنى مرتبطان بكلمة المجرد ما معناه يعني هو الاسم الذي جرد للإسناد يعني دافع إسناد تجريد كلابه هي بو التعدادة مثلا واحد اثنان ثلاثة إسلا واحد جرد عن العوامل بس آية تهم الله واحد مبتدأ واحد اثنان ثلاثة اربعة هذا التجديد جاء للتعداد بو حساب كدنه جمار كدنه مرجني هاش كلمه كدبني جرد عن العوامل اللفظيه كي بيت نا. مبتدا مقتدأ بيت أوانية بل كو جرد للإسناد لبر إسناد يعني للاخبار عنه يعني إسناد المسندي إلى المسندي إليه بيت أو أقض تجريدك أو هات بيت أو بي أو ثلاث لا سأشبه تفصيل فالاسم جنس كلمة يتسأل كلمة فالاسم جنس يشمل الصريحة كزيد في نحو زيد قائم زيد قائم مبتدا وخبر زيد يسأل اسمك صريحة يعني يعني هرر استفهوب به تاويل به إعرابي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أما أخصص تاويل مصدر حمك الحمد الله مهر الحمد لله. خوي اسمك صليحة له صورة زي له صورة اسم والمؤولة يعني يشمل المؤولة في نحوي وأن تصوم وأن تصوم أن حرف نصبة تصوم في المضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لانهم من الافعال الخمسه والواو ضمير متصل مبني على الضم مبني على السكون في محل رفع فاعل ان الذين ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر مصدر يعني وانت صوم تقديرك هي صيامكم وصيامكم خير لكم يعني اكريت اكريت اسم اسميك صريح شنبي وكوزيد اسميك ب بعد التأويل بعد التأويل والتفسير يعني ب خت اصلي مصدرك تغدي وكي وأن تصوموا خير لكم فانه مبتدع مخبر عنه بخبر تماشى وأن تصوموا خير لكم استا أن تصوموا اسميك اخبار مندرب عليه كذا هر اسمكش اخبار در بادي بكريت اكره شي بيت متضابط وخرج بالمجرد فلفظ قيد مجرد لنا وتعارفك نحو زيد في كان زيد عالما يعني ابي مبدا عوامل لفظي كان به المجرد عن العوامل لفظيها بالله ما يستكى أنا زيد عالمان زيد بوت اسمي كان مرفوعا يعني عالمان بوتا خبري كان منصوبا عامليشي لفظيها توكد يتي مرفوع يأكد يتي منصوب يعني ما يتمنشي أو اسم مرفوعي كعواملي لفظي رفعين كذبه وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالماً، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، ونحو قولك في العدد واحد، اثنان، ثلاثة، أسمى مجرد العوامل لفظيّش، فإنها وإن تجردت بعوامل لفظيّش لا لكن لا إسناد فيها، لا إسناد فيها، هي إسنادي يعني إخبار من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 ودخل تحت قولنا للإسناد كات الاسم المجرد عن العوامل لفظة الإسناد أم مقطعي أم قيدي للإسناد يدخل تحته ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده أقر مبتدأكا أويك لدوائي أو عادة يا غالبا أويك لدوائي مبتداء ليخبره يعني عادة مبتداء شيء بيرشاكه بويه بي لسر غالبه هنا بي. ما اذا كان المبتداء مصندا إليه ما بعده يعني أويك لدواي مبتداء ديت سنات كراو بوشي بو شيء بو مبتداح يعني اسم مبتداء مصند إليه مصند إليه كسيك ده حال ذاته عندي واروا كاميا مصند وكاميا مصند إليه شت جاوركه كديو عرقه مصند إليه أو إيش كفعل دعوت أو مسندا. بوع مبتدا مسندا إليه. يعني أو إيش شتيب ولا فعل أدريت. بعلام أو فعل أو بيقولون مسندا. خبر فعل أدريت لا إيش مبتدا. بونون زيد قائم. س قائم فعل دروت لا زيد. بويا ودخل تحت قولنا للإسناد ما كان ما إذا كان المبتدع مسندا إليه ما بعده وكو اصل جملة زيد قائم كاستعم حقيقة حقيقة قائم مسندا ولا شيء زيد أما هي مشكلة كتانية والله جمليك جملة كاستعم تم نحو زيد قائم وما إذا كان المبتدا مسندا إلى ما بعده مجازا فأنا أقر مبتدأ إسناد كين بولاي دواي خوي ويمبتدأ إسناد ناكره. على الحقيقة مبتدأ إسناد ناكري بولاي دواي خوي هات شيك هيا إسناد أكري بولاي مبتدا فأنا عندك جملة من هيا مبتدأ تيايا على سبيل المجاز إسناد أكري بولاي ما بعده نحو أقائم الزيدان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 استفهام بلان يعني يعتمد عليه المبتدا يعني اجر نبات لا يستقل المبتدا لما بحثك ايش ندرو يعني قائم الزيدان قائم مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه مثلا الزيدان الزيدان زيدان زيدان فاعل قائمة الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى سد مسد الخبر أما عجتنا ليه بو أصل جملة كشونا أيقوم الزيداني أيقوم الزيدان قائم الزيدان شو قائم اسم فاعل معناه كتاف فاعل مضارع. امل لو لو بابي لو مبحثية اسم فاعل يعمل عمل فعله اسم فاعل فعل كي أكاد. اسم مفعول شيء فعلكي اكان اسم مشبهه اسمي فعلكي اكان وهروه قائم لابن يقوم بيني يقوم نابته فعلي في مضارع الزيدان نابته تفاعل او هاي بوي اقائم دووي اعرابي قائم من کتب مبتداء زیدان خونابه هیچ چیزی که تیلاب کند. ابی ولین مرفوعی که اسمی که مرفوع فاعلی قائمه. باشه معنایش تواویانه معنایش تواو. اقائم الزیدان. یعنی معنایش لذیذ انت زور و جوانی رن بیوا بمعنی آی قوم الزیدان. اتیل پیوست من به خبره ما دام فاعل الكتواني اخبرك من بو انجم بده اخبر من بو انجم بده دو اي اعرابي خويه اكين من حيث هو بلام انجدين الله ان سد مسد الخبر يعني شويني خبرك بروكيت بيس منباهنان خبر نابد بينو ليش چون ان مبتدا چون كما عاده او كلا دو اي مبتدا ديت مسنده ولا بوي لا مبتدا برمت مبتدا كان مسندب ما بعده كنت قائمون قائم الرافعي قائم زيدانه زيدان مرفوعة يعني فاعل قائم كامر زيدان بوي اذا ام مبتدا قائم مسندب مسندبولي فاعلك لو رو بوي على سبيل المجاز يا مجازا اغينا لو رويكا لو رويكا قائم مبتدا او الزيدان لشن خبر دانشتهو خبر ابي شي بيت ابي او مسند به ولا شي ولا مبتداك كابو ايوي يخدرون كتهو كلمي للاسناد لناو تعريفك اكريت مبتدا شتي بنا اسناد بكري واكريت مبتدا ايش مُسند بقولي شيء، ولاي ما بعده هو. أورنكات. عليه فرق نيا. نبي لو كسر خبر نبغى ذكوت من للإسناد. شنكا أجدش مبتدأ للإسناد. نكلي إسناد الخبر إليه. بوشيوه. من إسناد. ش إسناد بكري بولاي مبتدأ. ش مبتدأ إسن إسناد بكري بولاي ما بعده على سبيل المجاز. أما مبتدأه. والخبر هو المُسند. الذي تتم به مع المبتدئ فائدة خبر بديت لو كلمية يا لو جمله المهم على تقدير كلمة لو كلمة ك يا أوشته خبر ك اسناد كريب ولاي بول مبتدأ. مبتدا تتم به مع المبتدئ لجل مبتدأ فائدي كلام بدستيت، يعني كلام بريطاني، كلام بريطاني لو إيه يعني معناء بدد، يعني يحسن السكوت عليه. بقيا التعريف في كلامه همطان أزار إن شاء الله. قبل لفظ كتيبة مفيد، لفظه مفيد بيت، يعني وتابعش بيت. بقيا خبر أوياك. لقال مبتدأ مع إفاديك أو خذرا. اوشتهيك يا قلم مبتداء افادة او بيوتري خبر المسند الذي تتم به مع المبتدا فائدة ام في هنا ديد قيدكان مناقشة اكن فخرج بقولي المسند الفاعل طلب بمقيدك لتعريفك دامناوا المسند فاعل اشتدلاوا في نحو اقائم الزيدان الزيدان, الزيدان خبر نية خدي الزيدان خبر نية باش فاعل سد ما سد الخبر بلان بيناوذيت خبر فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة ولكنه مسند إليه لا مسند كلمدلاوة زيدان قائم دلاوة وتفاعل زيدان زيدان دلالة وتفاعل شيء قائم. بوي مش بالتعريف فقي المسند الذي تتم به مع المبتدئ فائدة مسند والله مساء بنين زيدان مسنّد إليه قائم دلاوة وتفاعل. بوي بام قيدي المسند فعلك اللي رأى لم جملة. الله في نحو أقائم الزيدان كذروة. وبقولي يعني وخرج بقولي مع المبتدئ. نحو قام في قولك قام الزيدون خذ من مسندك لقل مبتدا فائده حصل به قلب بمقيديك اوتين مع المبتدا جيتسدوا قام قام زيدون قام زيدون چونك هسه قام مسند الى زيد قام اسنادك راو زيد يعني كي هستوا زيد قيام مسند ولا شيء بنيك سيك بني زيد بقى مسنديشه بالا مدام زيد ليره مبتدا نيا بقامه نوتشي خبر بالا مساقر عكسي كينو زيد قام زيد مبتدا قامه جمله هي فعليه بيتشي خبر بو دبروا قام هو جملكة مسند الى مبتدا مع المبتدا ما بس دي اوي وحكم المبتدا والخبر وحكم المبتدأ والخبر الرفع دوي اوي كباسي حقيقاء كات وامش عادتيا كات عرفا وواقعا يعني كسي اقد بي حكم نسرشت يبدأ بيشي بكات حقيقة كي بناس يتيان تعريفك بو الحكم على الشيء فرع عن تصوره تصوره يشتيانا كيف تحكم عليه هذا قدم لنا التعريف وبيان حقيقة المبتدا والخبر دعاء وديت الله هو حكم المبتدأ والخبر الرفع هذا كان مرفوع من حيث الأصل يعني جائث الأقر لفظا بيت يان محلا بيت مرفوع حكميا مرفوع ويقع المبتدأ مبتدأ نشرة انعم او خص نحو ما رجل في الدار وا مع الله ولعبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله كابون لذا زور بکورتی اوایی با من بس که دو مبتدا او مبتدا چندیت زمانی عربی چندیت و آصل نمبتدا کیه بی علاوه یقعو المبتدا او نکیره تن آصل اوایی مبتدا چندیت معرفیت آصل اوایی مبتدا معرفیت با تو کاتک اسناد اسنادیش تی اکید اسنادي اشتي اكيد اشتي ديت فالك سي اختر ابيك سي اويك اسنادي بلعكي. معروف به في الذهن معروف في الذهن يعني ذهنك كسكينا كسك كم ذهن ذهن ناس ذهن الاثنين ناس فناتني اسنادي بولابكي هو اصل للمبتدا معرفه عندي ويقع المبتدا ان عم أو خص اجر نكره افاد العموم ين افاد الخصوص او بيت. اكريت اكريت نشر اكريت بيت, أكري مبتدأ بيت. نشرة إن أفاد العموم وأفاد الخ... أو أفاد الخصوص مبتدا مبتدئة لو تشكيسي بلد باشا أخويت الكلمات يعني يفيد العموم يعني يفيد الخصوص الخصوص با حريكي لوانا بي يسدين مناقشي أم قصية يعني نشر آية يفيد الخصوص يف... يفيد العموم فرق نقل امانه الجواب مثل علم يفيد الخصوص يا يفيد العموم يفيد الخصوص العام يفيد العموم يا يفيد الإطلاق يا يفيد الخصوص مثلا باب لنكلميك العام بس الانسان الانسان يفيد العموم عفوا الانسان كاسم شائع يفيد الشمول يعني يفيد الخصوص يعني يفيد الاطلاق خصوص نية اطلاق اش شموله يعني كل فرد من افراد الانسان والعصري ان الانسان الانسان يعني كل فرد من افراد الانسان بوية بوية نكرة انعن نكرة اقر ان انعننا بشية اطلاق إطلاق نشرة إن عمة أو كذا يعني إن شاملة أجر شاملة جبت هو بمثابة التعريف وإن أفاد الخصوص فهو معرفة بويا لتنتج نشرة لبرأوين نشرة عمومية جورج لإطلاق تياج جورج لإطلاق تياج و عام الشموليه حد جاتك عشان كابو كنت وانا دا ستكان اصول اماوت ما الفرق بين المطلق والعام يا ما الفرق بين ما الفرق بين الاطلاق والتعميم ما الفرق بين الاطلاق والتعميم بون فتحرير رقبه فتحرير رقبه اسم عام يا يا المطلقه مطلقه يعني لو رويك لو روي أجر حرف فرد بيني برك فرد كاني الرقبة للدنيا اللي أمامه بس الرقبة أو كعتق به همو فردي للرقبة كين هذا لروجي شمولي أفراد و... لروجي شمول أفراد وعام شامل بو كي همو أفراد همو أفراد بلان مطلق شامل نيبو همو أفراد يخوي لو رو جاء نشراء نشراء إطلاقي تيايا ما مستعي نشراء إطلاقي تيايا أقل نشركا للسياق كواتر شكرا بو عم او كاتا بيت, بيت لتعمي لتعميم لهذا التعميم الذي فيه وان خاصة او كاتلتش نزيك بيتوا لا معرفه نزيك بيتوا يعني كلما للشيوع نزيك بيتوا ابيتها أبيت معرفة وكلما لا, لا لا خصوص نزيج بيتؤا بيت معرفه مش اصل لا مفردشيه معرفه اخو شيء هذا تعال اشرح خصوص نزيج بدون نشري شيء مطلق نبي به فكره شيء ما به فكره مبتدا يعني اجر بقيدك هاتبه بنونه بقيدك هاتبه قيدي بنونه تخ... ب اضافه بولين الشريك مثلا يعني بوصفه بيش لو انا هات بيت او لا معرفه نسيك بيته ما دام هات بيت هر نشيديك رود بيت نشيديك رود بيت اوقاتنا كره نخبر عنه ما بسوي الاصل في المبتدا ان يكون معرفة لا نشرة لان النشرة مجهولة غالبا والحكم على المجهول لا يفيد ويجوز ان يكون نشرة اذا كان عاماً او خاصاً. أما يكليره نوتي زور إيش جوانا؟ هندجل لخوي السبعة ساكت. هندجل لعلمائي. هندجل لكتاب. شيء أنك دوا يعني زور ش... زور موضوع. أكيد رشكته هون. يعني نيانك دوا ضابطه كي واحد دبنين كبتوا بزني كم؟ أبي أم بكرة مبتدى كم وتشندين وجوه يعني هنا و... وكباسيك لسه هنا يعني لا باسكدني اويك لمسوغاتي اويك مبتدأ اقرنا نكيرش بيت هالدرسته بلام ام قيدك اذا ناوبكي حرشيك بيني كي يفيد العموم يعني يفيد الخصوص اكريكي بيت اكري مبتدأ بيت فالاول كقولك ما رجل في الداري ما رجل في الداري إس رجل في الدار نابه رجل يعني ما كناه رجل في الدار جمله الصحيح نية رجل بلام زيد في الدار زيكا درستها زيد في الدار تخبر عن وجود زيد في الدار اما رجل في الدار نابه الكبي جملة وابكي بلام أقدر هركدد رجل في الدار عليه في الدار رجل أو تقديم الخبر على المبتدأ لابدت لابدت هو أصل أوي بيش نكويت تخبر عنه فالأول كقولك ما رجل في الداري لبر رجل نكريا جاء في سياق النفي نكري في سياق النفي يفيد العموم ما رجل في الداري يعني تليري وماكت شو سلي يعني او رجل فينيها سي أو إفادي عمومك كتياها يا أو إفادة عممك كاري في كذب ومسوغي رجل رجلك هرشا يجوز أن نخبر عنه يعني ما رجل مستقر في الدار يا ما رجل استقر في الدار وقوله تعالى اله مع الله اله استفهام هرشا استفهام ليلة والله بونفيا بونفيا االه مع الله هيتش خواهي كتير هيا استحقاقي او بيتك معبود ببارستريت لقى الخواهي تعالى نا فالمبتدأ فيه معام بو لوقوعه في سياق النفي والاستفهام اله لفظك نهيريا االه ما دام في سياق الاستفهام يا سياق النفي هاتوا بعموما والثاني كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عبد مؤمن عبد أجر مؤمن نبوية عبد نشرية نابع بالأخبار درب رب خير من مشرك وإخباره عبد خير من مشرك فلم كاتك والصفاتو والصفاتو أو كاتا يعني خصصنا العبد هنا بكونه مؤمن العبد المؤمن خير من المشرك وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة خمس صلوات خمس فالمتذى فيه ما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث لا من وصفة صفاء عبد كيب تخصيص كدوة لا حدث كش الصلاوات مضاف له خمس مضاف صلوات صلاوات وأجر نشريك إضافة بلاي نشرا أبيت الشي تخصيص تخصيص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث وقد ذكر بعض النحات لتسويق الابتداء بالنكرة سورا يعني هندك لنحات كان شان دين سوريا باس كدوة كأكب لباسي بالأقيل بسلتشوار داني باس كدبو والاوش ابن عقيلوتي هندك لنحات تا ثلاثين ونيف وكسكي أمئيس تنخليكات رتاسيو أولا تاسيو شش سوريا باس كدوة لنحوه او بو ل مغناي ل مغناي ده صوره بسکدوه ده صوره ده شوني بسکدوه آو ده شونه چيتي عبيد مصورياتي آويه كه مبتدا نخيره بيت ده شونه كه من نسيو كاتي خواعدلبيتن وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين وضع يعني لا لمؤخرين علماء نحو تشيانجاندو الصورة كان نيف لسببه نوتنو وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. الصور كان أجد دراسي ورد والريبكين، همو أجرنو عموم وخصوص، وفعلا أصل أوي لنهيرة، لمبتدا معرفة بيت، أصل أوي معرفة بيت. كابو هاد شيء لأصل لايداوا، أبيش تيشي بهات بيت بيجرة توبيشي. بو أصل هاد الشيء محاولة هاد شيء بيت بيت هو كار اوي كن شركا برو معريفة أو أنا في يوم تيم مسوق مسوقات أو أنا أو وجائز واجازأكن كمبتداء شيء بيت نشر والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير والحاقة ما وزيد النعم الرجل إلا في نحوي قل هو الله احد ديتها باس خبر علي خبر والخبر جملة لها رابط يعني يقع الخبر جملة جالي وهي خبر شيئا خبر مفردة جاري واش هي خبر شبه جملية وجاري واش هي خبر شبه جملية يعني اقل تقسيمك ثنائر الكين وقل لا تحفك يعني خبر اما مفرده اما غيره بل زيد قائم اسا قائم خبر مفرده قابو خبر اما مفرد واما غيره غيره أبي تدوب الشواء يعني كمفرد نبي بس من كلمي كمفرد نبي أو كاتا غيره أبي تدوب الشواء إما جملة وإما شبه جملة جمليش إما اسمية وإما فعلية شبه جمليش إما جار ومجرور إما ضر أما تقسيمك ليرعلت والخبر جمله يعني ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة يعني أجر خبر مفرد به في وسط برابطناك مثلا زيد قائم زيد قائم رابط في وسط نية شنك مفرد رابطك في وسط نية لناو خبرك به شنك مفردك هادو شئ مسنداً بولا يقتدر، أما مسنداً بولا بل جملة يعني إمكان استقلال استقلالي خوي ببيت كلامي في ثوابي واسناد لبيني أنا الرودا، أبي الرابط يكحبي أمر ربط كاتب مبتدا وخبر. جملة بد منه، إلا لا شنك نبكى قل, قل هو الله أحد نك أرأوا مثالا بين السري يعني ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمتداي برابطة من برابط من رابط أربع بتشوار رابط يك رابطة, أربعة رابطة الضمير وهو الأصل في الربط أصل الرابط خبر بالمتداء ضمير كقولك زيد أبوه قائم زيد مبتدأ أبوه أبو مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمس أو الستة وهو مضاف الهاء مضاف إليه قائم خبر للمبتدأ الثاني الجملة الاسميه ما بسم المبتدأي الثاني خبر كيتي خبر للمبتدا الأول. أما اللي روي إعرابه وهيش من حيث المفردات ومن حيث الجملة توه. بقى مين بس الرابطه كده. أبي الرابطه كه بيت. أما بس بقى هو. زيد أبوه يعني باقي الزيد. هستوى. بقول منا أقبلن زيد زيد أبو علي قائم زيد. باوش عليه هذا زيد غلام عمرين، زيد غلام عمرين قائم. هي الرابط نية بين أبوك إناء. بقى وش بخوي جملة بس الرابط نية. نشبة الخبر. شو كأبي الرابط الكبيرة أو بس تأوي تلو. فزيد مبتدا أول وأبوه مبتدا ثاني والهاء مضاف إليه وقائم خبر المبتدا. الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهم الضمير الثاني رابط دو الإشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى لباس التقوى مبتدا وهو مضاف التقوى مضاف له ذلك خير ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا ثاني ثان خبر خير خبر للمبتدا الثاني جملة اسمي ذلك خير باشا في محل رفع خبر للمبتدا الاول رابطة كشيه إشارة اسم اشاره يعني باسم اشاريش ربط ابيته فلباس مبتدا والتقوى مضاف له وذلك مبتدا ثاني وخير خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره وخبره خبر المبتدا الأول والرابط بينهما الإشارة الثالث رابط سيم إعادة المبتدا بلفظه مبتداك هل لفظ مبتداك دوبار او الرابط يعني شرو النداوة يعني انقطاع رونداوة نحو الحاقه ملحاقه الحاقه مبتدا باشا ملحاقه ملحاقه استفهام اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدا ثاني الحاقيد وم ابيت خبري ام مبتدا اجا جملي اسمي ابن خبري مبتدايا كم ويعرف الحاقه مبتدا اول وما مبتدا ثان والحاقه خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول والرابط بينهما اعاده المبتدا بلفظه يعني كان يا رجل بيت يبدو ما يعني بنفس نوضي عندنا نبوته بابا ما بخي كلميك الحق ما كلميك ما كلميك يعني كلمة حسابناك الرابع العموم عمومي شرابتك لا رابط لشار رابتك نحو زيد نعم الرجل زيد مبتدا نعم الرجل جمله فعلية من فعل وفاعل نعم الرجل لبلوة أمومك هي لا الرجل أو عموما أبيت رابطك لبلوة زيديش يكيك لأفلادي عمومك من حيث المعنى ربتك دروس به بوي عليك زيدي ونعم الرجل جملة فعلية خبره يعني خبر المبتدأ والرابط بينه العموم بو وذلك لأن ال في الرجل للعموم وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الربط وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدا في المعنى أم رابطان كيف يا ويستن؟ أجر جملك خدي مبتدع نبت، أجر جملك خدي مبتدع نبت لرويم مع يعني همن معناه مبتدع نذا، فإن كانت كذلك أجر خبر رقم معناه مبتدع كذا لم يحتاج إلى رابطا شكوى هاي رابط هاي همان معناه كقوله تعالى قل هو الله أحد هو الله أحد هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا الله أحد مبتدا احد خبر جمليش اسميه خبر للمبتدا الأول بو الله أحد قدي الله أحد جملي الله أحد معناه شيئا هو يعني في بالرابطني الرابطني لجملي الله أحد ببيت ربتي شي بكاد ربتي أم جمليب كاد بهو فهو مبتدع أول والله مبتدع ثاني خبره أحد والجملة خبر الابتدع الأول وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى لانه بمعنى الشأن ولانه وال... بمعنى ها لأنه, بمعنى... لانه هو بمعنى الشأن انا ف... فرق ما لانه يعني هو يعني ضمير راجع اليه أو جعلك تدبرك تبرئ لأنه بمعنى الشعني والجملة هي نفس الشعني أو هو يعني حرخي اويا وكقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حتى لا إله إلا الله يا. وحده لا شريك له لحديثك كهاتو كحديث مام مالك في الموطا والترمذي وغيرهما أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله يعني أسمى قولها كما قلته قلته لا إله إلا الله كي. يعني نفسي نفسي ضميرك اخواتي أمش مثال يكبو أكو بو تقوي أوي ك إفادي أود في أبدات كالجملة نفسه المبتدا في المعنى وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر او استقر محذوفين يعني والخبر جملة لها رابط والخبر ضرفا منصوبا اكدتش ضرف شي بيت اكدتش ضرف شي بيت ضرفي كي منصوب بيت وكو او نمانيك هنا اي ويقع الخبر ضرفا منصوبا يعني مجنية جملة خبار تنهى جملة بيت مفرد بي اشكرية هي لو دوانا نبيت بل كوشي بيت شبه جملة بيت كظرف ويأتي ويقع ظرفا منصوبا وجارا مجرورا كقوله تعالى والركب اسفل اسفل منكم اسفل ظرفة سواء اسفل يا اسفلي اما او يا او لا تر اوك نزم تلن لشي يعن خوار تلن لشي لوش تيكتو اقصيد البالاء والركب اسفل ركبش جمعي راكبة راكب يكدوان سيان جماعاتيك راكب يترك وكو صحب على صحبه يعني على اصحابه جمعي صاحبه صحب ركبيش جمعي راكبة والركب اسفل منكم يعني أوانيك الراكب جماعة جماعه الراكبين اسفله منكم يعني استقروا اسفل منكم يا استقر اسفل منكم اللي 11 يعني الاخوار إيوان أوانيش ايش وجارا ومجرورا كقوله تعالى يعني ظرف لا خويا هذا بيت يعني أسفل يعني مضاف مضاف يا بيت أو او قيده او زي او شرطه نابع ظرفك خويا ظرفك خويا ظرفك خويا خويا خبره ظرفك خوي خبرنيه ظرفك إيش خبرني ؟ ظرفك متعلق بمحذوفك ومحذوفك إيش يا خبر؟ بويا نابي أو شرط داني؟ ها؟ إبرش الحمد لله. فبزوات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لله جار ومجرور الحمد مبتدأ لله جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف يعني الحمد مستقر لله مستقر ثابت لله يعني اوه لرويه جار ومجرور كمتعلقان بمحذوف يكو. لا ما كيش لامي شي لامي استحقاقه اوه بس ما انكد اما من اقل لام كوتا نيوان دو اسموه اسمي معناه لقال اسمي ذات حمد اسمي معناه والله اسمي ذات اجر لام اجر لام كوت نيوان اسمي معنا واسمي ذات و فيفيد الاستحقاق اجر لام كوت نيوان اسمي ذات لقال اسمي ذاتك او كاتا دوشتم يعني لم ملكا ما وسمه التملك يعني لامي اختصاصه بون من الباب للداري السبب اسم ذاته داريش اسم ذاته الباب للداري كوتور النيوان دو اسم ذاته تمشي لكن هش كتر يبون من الكتاب لزيد الكتاب اسم ذاته زيد اسمي ذات فرق بين الباب للدار الكتاب لزيد حد كان لا مكان كوتو نيان دو اسمي ذات تم امكاني ببو يعني كان تواني بتخواني او كيان ملكه اي صدر تواني بتخواني باب نخير كابو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 لله سبحانه وتعالى وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر او استقر يعني ابي محذوف بوجوبا نابد ابي ذلك تقديركش الحمد لله مستقر او استقر أمش مناقشيكي خوش رئيس فاديثي والأول اختيار جمهور البصريين والأول اختيار جمهور البصريين يعني جار مجرد بني بله متعلقان بخبر محذوف تقديره مستقر بإسم بيبه بفعل ميبه بو مي فرق شيء شو بله مستقر شو بله استقر لكلماته بيش مبحثي مفتدعها شو ما نخوين كلمات بو كلمات علامات اعراب اصل اوية لسر كهتائي وشهد دركوي انا دركوي الحمد مستقر الحمد ابيت المبتدع علامات اعرابي نسي دركوي مستقر ايش اسميك علامات اعرابي دركوي بصريكان شونا بو اوية اصل اعراب اوية دركوي اصر كلمة ما قبلين الحمد استقرى أبي بريان استقرى فعله فعلكشي هويا أنجب جملك أبي تخبريكي بعلامات عربية الناجي براصيق ثيان بقوته إلا لظرف نبيت إلا لظرف شنكا ظرف منصوب بالفعل ظرف منصوب بالفعل أكلوني أيش بدريته هو س... أشينا سريع وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر فالأول اختيار جمهور البصريين وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري وحجتهم أن المحذوف عامل النصبي في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور لفظي ظرفك كمنصوب شيء منصوب أكاد فعل عاملي نصبي الظرف فعل وعاملي نصبي جار مجرور من حيث المحل جار مجرور من حيث شيء منصوب مفعول بهين غير صريح بوية محل جار المجرور منصوب تشي نصب اك محل الجار فعل لمرو وسط الين اصل للتقدير كشياء فعلا والاصل في العام لان يكون فعلا براما توانيليوانيا مستقرون اگر ددنه لا لا بل مستقرون يعملوا عمله يعملوا عمل فعله أه. استقر رأسه منكم. ها؟ استقر فعله. ولا يخبر بالزمان عن الذات. والليلة الهلال متأول. أنا بحثي كتير. قالت يعني أجد اسم مبتدعك اسم ذادب. يسال اسم ذاته اسمي اسم اسمعنا والله ما قال مبتداكه اسمي ذات بو خبرها اسمي بيت زمان بيت ولا يخبر بالزمان عن الذات يسال ليلته الهلال الهلال الهلال اسم ذاته اسم معناها اسمي ذات نعب بلين الليله نعب بلن الله أمة تأويل أكلاوب الشواز التأويل شن كيسأل الليلة ضرفة تقدم على المبتدا الليلة تقدم يعني متعلق بخبر محذوف تقدم على المبتدا اسم زمان شاء الليلة نائب ببيت خبري اسم ذات كمبتدا أكيد. أصل أوي اسم زمان نائب ببيت خبري اسم ذات بلن ما جاء اسم معنابيت اسم زمان جبت. ينقسم الظرف إلى زمانين ومكاني، والمبتدع إلى جوهر كزيد وعمر وإلى عرض. فيش ويجابش الظرف بس الظرف بس زماني ومكاني ظرف جوهر وعرض. جوهر وعرض هل ذاته معناكي اسمي ذات واسمي معناك جوهر ما بس ذات يعني مستقل بنفسي ساماتك او يخذيها بي ملامسة بكريت ايستو كسيك بينا امشت بينا دس التيوة وده يعني بابلين حواس حواس خين خود اشتقا اما ذات بلن دريجي ثاني جواني زردي سوري ها امانه چيه ام امانه اسم ذات النين مع وصفكم يقومون بالذات اما زهدو لي وصف ذاته وصف الشيء المهم ناتش نوال تفاصلا او عندها هيك جاب كنه جوهر لا قل عرضه جوهر او هيك الحقيقه والذات يؤتي جوهر الحقيقه والذات يؤتي جوهر تونيش بزاني نوايا مستقل بنفسه اما العرض ما قام بغيره هو نوسته بقيش تاكه به استا سبيتي لما جاكيتو كاكاكا تماشي سبيتي لما جاكاكا رو دريج اللي ماجيها كانوا بيحنوا له نكره هذا ما قام بغيره كالطول والقصر يعني دريج جي مثلا كلينا زنم أو وصفانيك هي بو جوهره عرض ميه حمد مصطلح مش مصطلح كان زور دوز شي لعقيدة العقيده بيني ومتكلمون من مناطق وفلاسفه لتأويل الصفات مجموعه‌ای از مشکلاتی که وارد اندوستیک دو، بالام خوی شتی که واسیت ينقرس بالام آوندیم معنا کنیم خورسکی رو تو، و با طریق کلامی و فلسفی، بیه عقیده سلفیان، باورن عقیده انشیوان دو، ل خالق نه عقیده ثابته، بیه لو مصلحانان علما عی سلفی نبدي اكنه به چی شیعه لیج کسی کی قبول نکه، انسانش فی تابی بکره. لا أبحاث في عقيدة أم الصالحانة بكارننت. دور كيف يتو زور جار تدخل لنيوان لنيوان مسمى هذه هي المعنى درس أبي. يعني الحقائق انا درس أبيت كسي زور شار الزين أبيت نه تواني مسمى كان يعني ليك جيا كاتوا سرية تكشيت. بيوتي والمبتدأ جوهر كزيد وعمر. وإلى عرض كالقيام والقعود فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض أقدر الظرف في مكان بو أو أتوانين إخباري في درباري جوهر اگر مبتدعك كاسم ذات بو يعني اسمي معنابو تقول زيد سزيد اسم ذات أتوانين إخبار درباري زيدين بظرفي كي مكاني وظرفي كي زماني زيد أمامك زيد أمامك والخير أمامك لبدر و أمامك ظرفي مكاني أتوانين إخباري بيبدأن درباري اسم ذات وإسم معنى وإن كان زمانيا رفقا زماني بيت صح الإخبار به عن الأرض أتوانين إخباري بيبدأن درباري اسم معناه بلام دون الجوهر تقول الصوم اليوم الصوم اليوم الصوم مبتدا اليوم ظرف مست... متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر اليوم الصوم مستقر اليوم أو كاتال لبرأو ظرفه زمانية ومهتدأ كي اسمي معناية درستة ولا يجوز زيد اليوم زيد اليوم يعني ناتوانين إخباري في الدين درباري اسمي ذات فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك أجر بيني البيني لنبابته وجب تأويله في بيس التأويل بكبلي شتيك هيا لنبابته التقديري هيا كقولهم الليلة الهلال لبره هلال مبتدا تأخر اسمي ذات نابضر في زمانه إخبار درباربدين، فهذا على حذف المضافي، يعني مضافك هي حذف كلاو. التقدير الليلة طلوع الهلال، تطلوع اسمية معناية نابي واتئية، يعني نابي نايتئ نايتئية الليلة, الليلة طلوع الليلة طلوع الهلال. يعني الطلوع الهلالي مستقر الليلة حاصل الليلة ويغني عن الخبر مرفوع, مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو اقاطن قوم سلمة وما مضروب العمران ويغني عن الخبر مرفوع اما باسي خبري ومانكر اگر مفرد به اگر جملة به اگر شبه جملة بيت السدت سر او مبحثي في بيش اشاره هيك ما دافي اگر شتيق خبر داني ش مسد الخبر شوني خبر بركاته مرفوع هي كمرفوع وصفه كاسم فاعل به اسم مفعول بشرت بشرتك معتمد بلسر شيء استفهام يعني نفي وكونا نع. حرف اعتماد أو كتدرست ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نف نحو أقاطن قوم سلم يعني أمقيم قوم سلم وما مضروب العمران دعنا سريعا بسياناك إن شاء الله يسأل دعنا شرحك يا أليد إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نف أو استفهام اقل مبتدا يعني وصف يعني وصف وصفه يعني اسمي فاعل اسم مفعول اسم مشبهه او انا يعني اسمي ذات نبو بعينه جامد بيوكو زيد اسمي جامد نبي اسمي جامد بيوكو زيد اذا كان المبتدا وصفا يعني فيه معنى الذات والحدث أوها. اذا كان المبتدا وصفا معتمدا على نفي او استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر. تنها مر أو كيفي مرفوعة. اكتفاء أكاد في ويستي بخبرنيا. تقول أقائم الزيدان قائم بل هو وصفة اسم فاعل. هذا وأند اكتفاء أكاد بمرفوع كيفي ويستي بخبرنيا. زيدان فاعل قائما صدم صدم الخبر. وما قائم الزيدان. فالزيدان فاعل بالوصف. والكلام مستغن عن الخبر في بس بخبر نيتر لأن الوصف هنا في تأويل الفعل وصفك أك فعل الا ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان والفعل لا يصح الإخبار عنه يعني هو كدور فعل دبوا بني بويا خبر دالباري فعل بدي بويا أوصاف خب خبري خبر عن دالباري نادرت يعني ليشون يفعل كان دانشتون والفعل لا يصح الإخبار بل أم أجد وصفك هذا بوعلم مثلا حارث قام يا حارث بن منا حارث قام بله يا حارث قائم حارث ما بس شخصي كنبي حارث ضارب من منا شخص بكركي خد نبي ضارب ضارب قائم أولا أصاف ذلك شبه تعلم أقرب من يتولى سر اسم فاعل نبي تعلم والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه أولا شيء فعل دانشتهر حكم شيء هي فعلها وإنما مثلت بقاطن كلمين قاطن ومضروب هنا ليعلم أنه لا فرق بين كون المص وصفي رافعا للفاعل او للنائب عن الفاعل يعني اقر وصفك اسمي مفعول بيت يعني اسمي فاعل بيت ما دام هر مرفوعه كا. مرفوعه ب ب ب ب وصفك فاعل بيت شفاعل بيت هيت فرخينيه ومن شواهد هذا النفي قوله يعني قول الشاعر خليلي ما وافن بعهدي انتما إذا لم تكون لي على من أقاطع سؤال كالزميان أوت خليلي يعني مثنايا مضاف بولياء متكلم خليلي ما واف بعهدي واف وافي فاعل ما واف بعهدي أنتما اذا لم تكون لي على من اقاطع يعني ايدو هاوركم ايدو خوشويستكم بدو صاحبي خوي اليث اي وا وفتا بعهد منه او رفيقاتك كمن ملقل اي وا نبوا اجر من لقل كسيك خرابم ابي اي وش خرابن من خرابم اوا اي وش بي خرابن يعني من بوتن فلانك خراب اي وش بي أما اما كات لنا اوت يجب أن <تسجن> يجب أن يكون هناك اي يكون يجب أن يكون هناك أو يجب أن يكون هناك أو أن هل يدخل إلي ما واف إذا لم تكون لي من يعني من يكون هناك الحمد لله ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطن أقاطن قوم سلمة أم نوى وضعنا إن يضعن فعجيب عيش من قطنا أقاطن قوم سلمة يعني أساكن أسا أي نزلا سلمة محبوبتي نزلا قوم سلمة أم ينوى طبعا للرنا ولا سلمة خوي قوم سلمة يمكن أو بندلا قاليانا أقاطن قوم سلم و سلمة أم نوى وضعنا إن رحيله ها إخوانا ب جاء أجر جب مني خوي ذنبي توه أقاطن قوم سلم أمنوه وضعنا يعني رحيله إن يضعنوا أجر يرحلوا يعني أجر برون فعجيب عيش من قطنة أو أو يك بجاء مانات زور عجيب سيرة يعني لا يطيق الحياة ضوخي أملي توه ما بس إخوتي نعود بالله شيء أوه. ضعنا رحيلا شيء نوه نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد